يد السيف سطيل وتوارى في سنا وبدا للكون صبح شاحب تاه ضيا واقل البدر مكسور احمد ياسين اجتمع قد قائدا ومتشهيدا رائدا فلقد رفعت رؤوسنا وعلمتني دروسا في التضحيه والهداء فسافر بعيدا بعيدا فنعمل المراكب ما قد ركب ونعمل السفر فهنيئا لك الابد وبدال تكون صبح شاحب حراس اقصانا وقفة إكبار وإجناء واغد الكون أسيفا باكيا يروي أسا اغمد السيف الصقيل وتوارى في سناه وبدى للكون صبح شاحب تهاضياه واطل البدر مكسوفا غريقا في دجا واغد الكون اسيفا باكيا يروي اسى غمد السيف الصقيل وتوارى في سنا وبدا للكون صبح شاحب تها ضيا البدر مكسوفا غريقا في دجاه وغدى الكون أسيفا باكيا يروي أسا مذثوى شيخ المعالي وانع المجد أخاه مذبك القدس خليلا أرخص الروح حافداه مذتناها الحقد فاستلى شواضا من لضاه ورما بالنار نورا جلل الشيخ مدثوى شيخ المعالي وانع المجد أخاه مذبك القدس خليلا أرخص الروح حافذاه مذتناها الحقد فاستلى شواضا من لضاه ورمى بالنار نورا جلل الشيب علاه أطفأوا بدر الدجا والنور لم يبرى أحمداه قيدوا ليثا الردا والعزم لم تهدأ خطاه قتلوا شيخ الفدا كي يحجبوا عنا ذراه ما دروا أن بن الموت ولدنا في رحا يا برحمدا قيدوا ليث الردى والعزم لن تهدا خطاه قتلوا شيخ الفدا ذرا ما دروا ان باب الموت ولدنا فيه رحا يا علي لنعل بالعزم أساطيل البغاة وقعيداً أقعد الباغين أعيتهم نهاة وصموتاً ألجم الكنفرى وأشجانا حداة ليتنا كنا كما كنت ولم نحن الجباة يا علي لنعل بالعزم أساطيل البغاة وقعيداً أقعد الباغين أعيتهم نهاة وصموتا ألجم الكفرا وأشجانا حداه ليتنا كنا كما كنت ولم نحن الجباه عجبا منه أشلا بات خفاقا لواه هددوا بالموت والموت له أحلامنا قتلوه فاتهادت ترسم المجداد ماه قتلوا العزات لما أنت رأت في رؤاه قتلوه غيلة والغدر ميثاق الطغاه قتلوه وكذا كانت نهايات الأباه عجبا منه أشلا بات خفاقا لواه هددوا بالموت والموت له أحلامنا قتلوه فاتهدت ترسم المجد دماء قتلوا العزات لما انت رأت في رؤى قتلوه غيلة والقدر ميثاق الطغاة قتلوه وكذا كانت نهايات الأبا وبموت الأبطال تحيا الأمة فلا نام سعير الجبناء ما الجبناء